إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك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 فقربه إليهم قال أَلَا تَأْكُلُونَ فأوجس منهم خيفة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 المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين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 تصيرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيديهن وإننا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون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 أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي